بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذا هو الدرس الثاني والأربعون من شرح الكتاب شذ العرف قال ثالثا قياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسه قياسية همزة وصل قياسية كانطلق واقتدر واستفى واستغفر أن يقصر ثالث حرف منه ويزاب قبل آخره ألف يصير مصطرا كانطلاق واقتدار اقرا يا سيدنا الكريم اذا يا دكتور لحظة لحظه يا شيخ يعني عندنا مثلا كلمه اقتدر اقتدر على وزن شيخنا افتعل هذه تسمى شقنا همزه وصل لما سميت بهمزة وصل لانها توصلنا الى النطق بالساكن لاحظ الحرف اللي بعدها ساكن اق فالقاف ساكنه ولا يبدع بساكن فجيء بهمزه وصل توصل الى النطق بالساكن طيب يبقى لما يكون الفعل يا مولانا اوله همزه وصل قياسيه مثل انطلق طبعا انطلق ده الخماسي خماسي صح يا شيخنا انطلق على وزن ايه انفعله ادي ان طلق يبدأ مزيد بين شيخنا بالهمزة والنون أصلا الفعل طلقة على وزن فعله هذا ماسي يا مولان بس بدأ بهمزة وصل طيب قل أن يكسر ثالث حرف منه أن يكسر يا شيخنا هذا هذه ان تي واحد اثنين ثلاثة يبقى الحرف الثالث يكسر وبعد ما يكسر حرفه الثالث يزاد ألف قبل آخره قبل يا شيخنا أقول انطلاق الالف تزاد قبل آخره وليس بعد الحرف الثالثة مولانا يعني قبل الحرف الأخير واضح مولانا أيوة فنقول يا مولانا استغفرع استغفار وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة معدهائية طيب انطلق أقول انطلاق طيب وإن كان طيب يقول فخرج نحو الطايرة والطايرة فمصدرهما التفاعل والتفاعل لعدم قياسية الهمزة سمعنا يا شيخنا انتبه كده يا مولانا أصلها مولانا الطايرة أصلها مولانا إيه الطايرة. هو وقال أصلها كده يعني و وك... وقلمة الطيارة أصلها تطاير لم يقول تطاير يقول الهمزة هنا مش قياسية ما متى تكون الهمزة قياسية لما يكون الحرف الذي يليها ساكن صح يا شيخنا لكن تا طا تا طا كده تطاير يعني الطيارة أصلها يا شيخنا تطاير طب أنظر للكلمة اللي احنا قلنا كلمة الطيارة الطائرة يا سيدنا أصلها يا مولانا يعني الطائرة والطائرة أصلها تطايرة يعني الطائرة أصلها تطايرة أي والله يفتح عليك فالهمزة ليست قياسية لأن أصل الفعل ما في سكون يعني متى يؤتى بهمزة الوصل لما يكون الحرف الذي يليها ساكن لكن أصل الكلمة هنا يعني الطيارة أصلًا تطيره. أقول أي لي أنت في هو بالضبط كده. فعشان كده يا شخنة إيه؟ يعني ال يعني ليست قياسية. وإن كان استفعل معتل العين عملا في مصدره ما عملا في مصدر فعل إيه؟ فعل العين يعني استقامة. سمعنا يا شخنة؟ استقام على وزن ايه استفعل فاهم يا مولانا اهو استفعل طبعا الهمزه والسين والثاء دول على الطلب يعني طيب استقام قصلا يا شيخنا استفعل اصلها ايه مولانا ها استقم صح مولانا استقم على وزن يا شيخنا استفعل طيب تحركت ها في الوا وفتحه ما قبلها نشوف اس اس الـ استق وما فاح مولانا نقلت حركة الواو الى الساكن الصحيح قبلها فتحركت الواو بحسب ايه الاصل وحرك ما قبلها بحسب الان فقلبت الواو الى ايه الالف وبعدين في عندنا الف المستر يبقى اجتمعت كم الف فاحذفت الف الفعل وعوض عنها ايه التاء فطر استقى استقامه استقامه استقامه, استقامة خلاص يا شيخنا واستعاذ وقياس مصدر ما بدا بتاء زائده ان يضم رابعه انتبه يا شيخنا تدحرج اصل فعلي دحرج ده فعل رباعي فعل لا عندما تقول تدحرج يبقى هنا مزيدة على وزن تفعل قال المصدر يضم رابعه انتبه تدحرج أقولي المصدر تدحرج فما يا شيخنا؟ يبقى تدحرج تدحرجا تدحرجا تدح تدحرجا تدحرر تا فهم يا شيخنا؟ يبقى أكتبها لك عشان تاخد بالك الشخن. أدي تدحرجا أدي تا دح را جا أدي تا فَعْ تَا فَعْ تَا فَعْ عَاْ لَا هل اتتعي الشيخ؟ هل اتتا دَحْ رَجَى يبدل دفاع الكلمة والحائعين والرأدياً لا من الكلمة الأولى والثانية لا من الثالية يبدل أن دَحْ راجع على وزن فعلَ لَا لأن الفعر الرباعي له وزن واحد فقط اللي هو فعلَ لَا زي وسوسه فعلاله دحرجه فعلاله زلزلة فعلاله زي بالتاء يا مولانا هيضم الحرف الا اقوله تا دا تا دا داح رج تا دا رج يبقى الحرف الرابع سبب. ضم خلاص يا شيخنا ويقول تشيطنا تشيطنا وتجاوربا تجاوربا بس لاحظ ان الكلمات اللي بعد ذلك يعني دي ملحقه بالرباع للاصل الفعل سطنه او شاطه لما قلت شيطانا فهمت يا شيخنا فده بسمه ملحق بالرباع ماشي مولانا فهمت يا شيخنا بالاسم لكن إذا كانت اللاء يا كسر الحرف المضموم ليناسب الياء يعني شارك توانا يتوانى توانيا صح حاضر اكتب كده يا شيخنا قول كده المثال ده قول يا مولانا لام ياء لم يعني طيب شوف يا مولانا ادي مثلا ادي تاواني صح يا طب دي لأنها مأخذها من التواني صح؟ وإن رسمت ونطقت ألف لكن أصلها إيه؟ yeah. يا زي كلمة هدى أصلها يهدي واضح يا شيخنا؟ فهنا لام الكلمة ياء طيب قال لما تقول لام الكلمة ياء كسر الحرف المضموم كسر الحرف يا شيخنا؟ آه. انتبه يا شيخنا لاحظوا كده سيدنا انتبه معايا هذه ذا حرق آه. تدح, مش... تدح را مش احنا قلنا الحرف ده المضمون ده ال... اضم اقول تدح رج صح طيب اين الحرف الرابع ده واحد اثنين ثلاثه اربعه اللي هو النون يا شيخنا بس لاحظ النون دي اللي هي تعتبر اللام الاولى صح اللام التي تليها يا الضمه اللي ضمت الحرف الرابع تقلب إلى إيه؟ إلى كص لمناسبة الياء أقول توانا توانيا ولا نقول توانوين فهذه حشمة يبقى يقول إذا كان لام الكلمة يا يبقى الحرف الرابع المفروض اللي هو ما إحنا بنتكلم عن الشيخنا عن رباع المزيد بالتاء رباع المزيد إيه بتاء إذا كان اللام الأخيرة صحيحة الحرف الرابع يضم تدحرجة تدحرج تشيطنة تشيطن فهمت يا شيخنا طيب أما إذا كانت اللم نسها يا فإيه إيه اللي يحصل نضم نكسر يعني الضمة تنقلب بلا كسر اللي اقول أقول توانا توانيا الحمد لله فهمتها طيب وقياس مصدر فعل لا وما أولحق ديه فعل لا انتبه يا شيخنا كلمة دحراجة هنا رباع بس ليس مزيدا بالتاء دحراجة أقول دحرجه على وزن يا شيخ ناية أيوة وزلزلة زلزلة. أعلى. وسوسة, وسوسة. أعلى. بيطرة, بيطرة خلاص خلص مولانا طيب وفعلال بكسر فاء إذا كان مضاعفا إذا كان يا شيخ يعني مثلا كلمة زلزلة ده بيسموه مضاعف يعني مضعف يا شيخ يعني فاء هو لامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد ده اسمه مضاعف فيجوز في وسن اخر ما اقول زلزال اقول زلزال واضح يا شيخنا طيب ده اذا كان مضاعف صح يا مولانا وسوسة اقول يا شيخنا وسوسة واقول وسوسة برضه صح يا شيخنا وهو في غير المضاعف سماعي كسرهافة ها؟ سرهاف صح يا مولانا كلمة سرهافة هل ده مضاعف يا شيخنا ليس مضاعف فهنا يكون لما ياتي على وزن فعلال يبقى ده يا سماعي الله يفتح وإن عليك وانفتح اول مصدر المضاعف الكثير أن ان يراد باسم الفاعل مثال لي يا شيخنا الوسواس ايوه يا سلام كلمه الوسواس ادي الوس هو قال ان فتح يا شيخنا اول ايه اول مصدر المضاعف يعني شوف يا مولانا هذي اول مصره طيب ليه مضاعف يا مولانا يعني هذه الفائل الاولى مع اللام الاولى من جنس والعين مع اللام الثانيه من جنس صح يا مولانا هو يقول يقول يا مولانا ان فتح اول مصدر المضاعف فالكثير ان يراد به اسم الفاعل يعني من شر الوسواس يعني الذي وسوس فهو موسوس وليس موسوس يبقى ربي يا شيخنا ايه اسم الفاعل ايوه ده معنى ده معنى جميل ورائع صح يا شيخنا يبقى إذن فتح بنفتح اول مصدر المطاعف فالكثير ان يراد به اسمه ايه اسم يعني من شر الوسواس طبعا الوسواس ده مصدر يبقى قصد بايه اسم الفاعل اللي هو الموسوس طيب وقياس مصدر فاعل الفعال المحاضره قلس تولسا قياس مسطر فاعل الفعال بالكسر والمفاعله عند كلمه كلمه قاتلة. ليه؟ كتال. يبقى قاتلة. قتال يبقى قاتل قتال على وزن ايه قتال على وزن فاعال أو لها اخر يعني يا مقاتلة. يبقى قاتل لها كم مسطر لها مسطران قتال على وزن تعال ومقاتل على وزن مفاعله صحيح مولانا خاصمه تقول يا شيخنا خصاما ومخاصمه وما كانت فاه هي من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال لما اقول كلمه يا سرا سمعنا يا شيخنا يعني فاء يقصد الحرف الاول يعني يا يعني يا سرا فتمتنع فيه الفعال ايوه ايوه فنقول ياسرة مياسرة الوزن الثاني ولا نقول اولا وكلمة يامنة ميامنة هذا هو القياس وما جعل غير ذلك فشاذ مثل يا شخنة كذبة كذبة نقول كذابة كذابة يا شخنة المفروض نقول تكذيب كذابة تكذيب صح اللي لحنا قلناها في اول الدرس صح زي طهره تطير وعلم تعليم وفهمت فين لكن ورده كذب ايه كذبو ااتنا ايه كذابة فقال ما جاء على غير ذلك فشاذ طيب كيف يقال للقرآن شاذ ما أنا قلت لك يا شيخنا طالما خالف القياسة ووافق للسمدس شاذ مقبول فهمت يا شيخنا شاذ زي ماله ايه مقبول والقياس تكذيبا قال الشاعر باتت تنزي تلوها تنزيا تن والقياس يقول تنزيهة صح يعني يعني نزه قلت تنزيه لكنه قال تنزيا ده تشاذ يا مولانا خالف القياس يعني وقولهم تحمل استحالا لا تحمل تحمالا بكسر التاء والحاء وشد الميم والقياس تحملا يعني تحمل تحملا هم قالوا العرب تحي تحمالا فذا شاذ يحفظه الاقواس عليه تاخروج عن قاعده خلاص يا مولانا طيب ثم قال وترام القوم رميا بكسر الراء والم مسدده وتشد ال تراميا يا سيدنا الشيخ انتبه لما, لما الترام القوم المصري تراميا قالوا إيه مولانا؟ ها؟ تراميا صح فلما قالوا ترامياً. لا لا عفواً. قالوا رميا يا شيخنا ترام ها قال ترام القوم ريمياً. ده المسموع لكن القياس إيه هو طبعا الشاهد من هذه الكلمات يعني الكلمات التي شاذت عن القاعدة بس فضل عسولي. إحنا شفنا رقم اللي هي مصادر على خمسة مصادر ما كان على خمسة دي أحروف كان على, أحروف. كان على خمسة دي أحروف وما كان على فين فيه ملانة، ففيش عندك خال، فيش ملان كان، أنا كله شرح الحمد لله، كله شرح ما فيش لا يبدو أن عندك حاجة تانية خالص، النص هذه المحققة يعني، طيب، فإذا كل ما جعل وزن تفعال بفتح التاء إلا تبيان وتلقاء، ها وكل دا اسم المصدر. سمعنا يا شيخنا؟ يعني إيه؟ كل ما جعل وزن تفعال فهو بفتح التاء إلا تبيان وتلقاء اللي هو بالكسر يعني وقيل داني اسمه مصدر خلص المحاضرة طيب